وش تقدم نصره في خاطر محمد بوبدور و بكاري و ناس لاباستي عشقك قلبي علي حساب نيتي ونادرت اني واولت للعدقة حبت دي بصاليني ميت اختي كنت محرومة عندي يا حباب عشقك قلبي och när det är jag och du är där, hoppa inte bort från mig. Det är inte jag som är i färd med att ta dig tillbaka. Det är du som är i färd med att ta mig tillbaka. Det är du som är i färd med att ta när jag ser dig, انا احشقتك والعيني تهبل مش غير عينيك انتي كونبلي كل شي فيك يدي العقل كل شي فيك همه دوبلي انا احشقتك والعيني تهبل مش غير عينيك انتي كونبلي لو كان جد على الهضرة نخطيك ما انتي التنهار معاك فيت من بيك نعشق فيك غير انتي كل القلب بغاك لو كان جيت عن الهضران اخطيك ما نزيد دهن هارم عاجت جيت من ربي ناشق اللي نقلب ببغاك ملكتي قلبي وما فيها باس ومعك انت أنا درت ليا لا نبغيك افون بنت الناس أنا يا ليك وانت ليا ملكتي قلبي وما فيها باس ومعك انت أنا درت ليا لا نبغيك افون بنت الناس أنا يا ليك وانت لو كان شي تعلى الهضره نخطيك لا زيد النهار معانا جد مرة حبي نعشق فيك غنت لي القلب بغا لو كان جت على الهضره نخطيك ما نزيد انهار معاك جت مرة حبي نعشق فيك غنت لي القلب بغا jag vill i fängelse. Det är inte så jag är en av de som är i fängelse. Det är inte i fängelse. Det ليل كل القلب بغاك لو كان شفت على الهضره نخطيك كنا في الدنهر معاك شفت من ربي نعشق ليك نتي نتي من القلب بغاك